সৌ সফনম দেলম লু বে সৌ ফলেুবলে লুব সৌফনাম দেলমে লু বলে لا বলে انذا اتينا قد اتيناك المنايا بالعوالي انه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال قد اتينا قد اتيناك بالعوالي انه عصر الملاحم جاء بالقتال جاء بالقتال سوف ننضي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 واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نوضي للمعالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي, لا نبالي سوف نرمي الروح رميا في العدا مثل النبال عند صولات الزحوفي نرتقي صعب المنالي سوف نرمي الروح رميا في العدا مثل النبال ندا صولات الزحوف نرتقي صاب المنال نرتقي صاب المنال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي لا نبالي لا نبالي من عليها باشلاء دولة الاسلام جئنا بالغوالي دولة الاسلام من دولة الاسلام جئنا نفتديها بالغوالي دولة الاسلام من عليها دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي نفتديها بالغوالي